صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن واذكر اخا عاد اذ انزل رَاقَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ نُذُرٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا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 تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَبَاءُوا عَنْهُمْ سَمْعَهُمْ وَلَا أَبْصَارَهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أفئدتهم من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 فَلَوُلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ طُرْبًا أَلِهَةً بَنْظَلُوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْقُهُمْ وَذَلِكَ إِفْقُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا